تَعَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وكَأَنَّ مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْ أَهْلَكْنَاهم فَلَا نَعْصِرُ لَهُمْ فَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ فِيهَا أنهار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 كَمَن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وسقو فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا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 لهم اذا جاءتهم ذكرهم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك للمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم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 فَكَيْفَ إِذَا تُوُفِّيَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُتَّبَعُو مَا اسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ فَاحْبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ألين اخرج الله اضغانهم ولونشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولا تعرفنهم في لحم القول والله يعلم اعمالكم ولنبلوا كُمْ حََّ نَعَلَمَمُجَاهدينَ مِنكُم وَ الصَّابِرينَ وَنَبر وَخبََكُمْ إِ الذيَّذينَ كَفَروا وَصَددّ عَْ سَبيد اللهِ وَشَُّ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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ إن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 Sara